ويبحث النهي من ناحيتين مادته وصيغته أيضا البحث في النواهي شبيه تماما بالبحث في الأوامر وإنما الفرق أن الأمر طلب الفعل والنهي هو طلب <تصفيق> التارك عليكم السلام ورحمة الله الأمر طلب الفعل وإلزام بالفعل والنعي شنو طلب التارك وإلزامه بالتعب. ما هو تعريف النهي النهي هو طلب الترك من العالي العالي هو المولى عز وجل إلى الداني الداني العباد احنا يعني. فعندما يقول المولى مثلا ففره إياك أن تكذب إياك أن تكذب هذا نهي سلام عليك طلب طلب من العالي إلى الداني لترك الكذب ويبحث النهي يعني بحث النهي من ناحيتين من ناحيتين مادته وصيغته مادة النهي وصيغة النهي مادة النهي يعني شنو؟ يعني الأحرف التي يتشكل منها النهي يعني النون وهاء وياء المولى إذا قال نهيتك عن الكذب عن الكذب إذا قال نهيتك عن الكذب نهيتك عن الكذب هذا نهي بمادته أم بصيغته نهي بمادته يعني نون ها يا فالبحث الأول يكون في مادة النهي مادة النهي شو يعني نون ها يا وصيغه يعني شكل يدل على النهي مثل شنو مثل الفعل المضارع اللي بي لا النهي لا تكذب لا تكذب هذا شنو صيغه النهي لا تكذب مو ماده النهي ما بي لا نون ولا ها ولا يا وانما شنو صيغه النهي يعني شكل يدل على النهي مثل اياك ان تكذب هذا ايضا صيغة النهي مثل ويل للمكذبين ويل للمكذبين هذا ايضا صيغة النهي جملة خبرية لكن تدل على النهي وطلب التارج هكذا إذن ويبحث النهيه من ناحيته مادته اولا سلام عليكم الله وصيغته ثانيا أيضاً, ايضا يعني شنو يعني مثل ما كان البعض في الامر ايضا يعني كما هو في الامر مادة النهي مادة النهي شنو وهي هي الضمير يرجع لماده مادة النهي نون هايا نهيتك عن الكذب هذا مادة النه. وكل ما اشتق منها اشتق منها يعني تركب منها من افعال او اسماء من افعال او اسماء افعال شنو وهي انها فعل ماضي، ينهى شنو فعل مضارع إنها. انها شنو فعل امر ينهى انها هذه افعال اشتقت من نون وها ويا اشتقت من نون وها وشنو ويا احيانا الاسماء تكون مشتقة من نون وها ويا مثل ناهي ناهي هذا اسم الفاعل ناهي فاعل منهي من هي اسم مفعول نهي مصدر عرفتوا هذه اسماء اشتقت من نون وهاء ويا الاشتقاق هنا مو الاشتقاق الصرفي لان المصدر هو اساس المشتقات السلام عليكم الاشتقاق هنا بمعنى الاشتقاق شنو اللغوي احنا عندنا اشتقاق صرفي مثل الفعل الماضي هو مشتق من المصدر الفعل المضارع مشتق من الماضي. وهكذا. عندنا اشتقاق لغوي. اشتقاق لغوي يعني شنو؟ يعني يتركب من هذه المادة من نون وها ويا هذه الأفعال وهذه الأسماء. التركب يسمى بالاشتقاق. رأسيشنا؟ هذه يعني ملاحظة اعتبار إنه وعليه صور انه ناهي مصدر كيف اشتق من شيء آخر مع إنه المصدر هو أساسا مشتق. إذن مادة النهي شنو هي وهي نون وها ويا وكل ما أشتق منها يعني ما تركب منها وأشتق منها يعني شنو تركب منها سواء كانت افعالا مثل نها ينها انها إنها وسواء كانت أسماء عليكم السلام مثل ناهي ومنهي ونهي هذه مادة النهي فإذا رأى السطح في ايه شريمه او روايه شريفه رأى ماده النهي ينهى عن الفحشاء ما إن الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر تنهى شنو ماده نهي ماده النهي فهل يمكنه ان يستنبط حكما شرعيا ام لا اذا ماده النهي من بعد ذلك دلالتها دلالتها يعني, شنو؟ يعني دلالة مادة النهي مادة النهي هل تدل على التحريم أم لا تدل على التحريم نعم مادة النهي ظاهرة في التحريم يعني المعنى الظاهر لها هو شنو التحريم يعني المولى عندما يقول نهيتك عن الكذب نهيتك عن الكذب هنا شنو ماده النهي وظاهره في شنو في التحريم يعني الكذب حرام دلالتها يعني دلاله ماده النهي يعني معناها الدلاله بمعنى المعنى ماده النهي من الالفاظ الظاهره في التحريم الظاهره في التحريم يعني شنو يعني المعنى الظاهر لها هو التحريم المعنى الظاهر لها يعني ما يستظهره العرف هو التحريم يعني العرف عندما يرى في خطاب المولى ايه كريمه او روايه شريفه اشتملت على ماده النهي يعني على النون والهاء والياء ماذا يستظهر العرف يستظهر الحرمه إذن مادة النهي من الألفاظ الظاهرة في التحريم التي تكون ظاهرة في التحريم يعني شنو يعني معناها الظاهر هو التحريم والدالة عليه والدالة عليه يعني شنو يعني التي تدل عليه يعني على التحريم ضمير راجع للتحريم لماذا؟ من أين علمنا بأن مادة النهي ظاهرة في التحريم هذا ما يفهمه العقل العقل يفهم بلزوم الانزجار عند زجر المولى الانزجار يعني شنو يعني الارتداع يعني عتترك أن يبتجع الإنسان يمتنع الإنسان عند زجر المولى يعني عند ردع المولى عندما يقول المولى نهيتك عن الكذب نهيتك عن الكذب هذا زجر من المولى يعني ردع من المولى يردع الإنسان عن الكذب. العقل يفهم بلزوم الانزجار يعني يجب علينا ان ننزجر يعني نترك القضاء لحق المولوية والابودية البحث تماما كالبحث في الاوامر تماما يعني وانما الفرق لان الامر طلب الفعل والنهي هو طلب التعب هذا الفرق فقط شوفوا وذلك, وذلك يعني ليش النهي ظاهر في التحريم ليش لأن العقل يستقل يعني يحكم مستقلا يستقل يعني من دون قراء يفهم ذلك يستقل يعني بالاستقلال من دون حاجة إلى القرائن يفهم ذلك السلام عليكم لأن العقل يستقله بلزوم الانبعاث انبعاث يعني شنو الامتثال عن بعث المولى بعث المولى هذا في الامر عندما يبعث المولى العبد نحو الفعل ابته الصلاة يبعثه نحو الصلاة يعني يطلب منه الصلاة عن بعث المولى وارسال المولى للعبد نحو العمل طلب من هذا بالنسبه للامر والانزجار هذا اللي يرتبط بالناي والانزجار يعني الارتداع والترك الارتداع والترك انزجر يعني زجر المولى زجر المولى يعني شنو يعني عن ردع المولى انما عندما يردع العبد من عمل من الكذب مثلا العقل يفهم بلزوم الانزجار يعني الارتداء الامتناع من هذا العمل الترك لهذا العمل لماذا قضاء لحق المولويه والعبوديه يعني رعايه لحق المولويه والعبوديه عملا بحق المولويه والعبوديه كما تقدم في بابل امل شرط دلالتها دلالةها الضمير جعل مادة الأمر. قلنا بأن مادة الأمر عفوا مادة النهي مادة النهي. شرط دلالتها الضمير راجع إلى مادة النهي. قلنا بأن مادة النهي باهرة في التحريم. مادة النهي يعني شو يعني نون ها يا باهرة في التحريم. نهيتك عن الكذب يعني الكذب حرام. موجي. هل هناك شرط في هذه الدلالة؟ نعم هناك شنو شرطان الشرط الأول أن يكون النهي من العالي إلى الداني أن يكون النهي من العالي إلى الداني الله ينهى عباده مثلاً لإمام المعصوم والنبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم ينهى الناس مثلا هذا نهي من العالي إلى الداني الشرط الثاني أن لا تكون هناك كرينة تصرف النهي عن التحريم إلى الكراهه مثلا نحن عندنا نواهي في الشريعة المقدسة وما أكثرها أريد بها الكراهة مو الحرمة ليش أكو كرينة إذن النهي يدل على الحرمة لكن بشرطين أن يكون الطلب يعني طلب الترك من العالي إلى الداني ثانيا أن لا تكون هناك قرينة تصرف النهي عن التحريم إلى الكراهه مثلا لاحظوا شرط دلالتها يعني شرط دلالة مادة النهي على الحرمة يشترط في ظهور لفظ النهي لفظ النهي يعني شنو يعني النون هاية لفظ النهي يعني نون هاية وكل لفظ أشتق من هذه المادة يشترط في ظهور لفظ النهي في التحريم يعني في دلالة النهي على التحريم ودلالته يعني دلالة النهي عليه يعني على التحريم ما يلي الشروط الآتية اولا ان يكون ان يكون شنو يعني النهي طلب الترك يعني. أن يكون النهي وطلب الترك من العالي الى الداني هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني شنو ان يكون مجردا من القراء التي تصرفه يعني تحمله الى الكراهه واضح الصور ان يكون يعني النهي مجردا من القرائن التي تصرف الضمير راجع للنهي تصرف النهي إلى الكراهة شوفوا مثلا في مثال إذا الإنسان العقل يقول اللهم لا تؤذبني بعقوبتك وكذا في الدعاء لا تؤذبني بعقوبتك هذا نهي طبعا مو مادة نصيغة النهي هل يدل على ان الله حرام علي ان ياخذني بعقوبته ليش هذا من الداني مو من الداني من العبد فيشترب أن يكون من الداني يكون من الداني لا تكون هناك تصرفه يعني تحمله يعني تجره إلى الكراهه أما إذا كان هناك قرائن جرته إلى الكراهه فنقول بال كراهه واضح جدا. إلى هنا انتهينا من مادة الان قلنا البحث في النواهي من مادة النهي قلنا البحث في النواعي في ناحيتين في قسمين القسم الاول مادة النهي القسم الثاني شنو صيغه النهي شوفوا صيغه النهي صيغة النهي يعني شنو يعني يدل على النهي شكل يدل على النهي مثل لا تفعل لا تفعل صيغه النهي شكل يدل على النهي يتحقق النهي بكل تعبير يوطي معناه يعني معنى النهي المعنى شنو هو يكتب طلب التا المعنى هو طلب التا ان النهي يتحقق بكل تعبير يعني بكل عباره يعطي معناه يعني معنى النهي شنو معنى النهي هو طلب التا امثال هذه التعبيرات اولا الفعل المضارع المقترن بلا الناهيه لا تفعل لا تفعل فعل مضارع اقترن بلا الناهيه احنا عندنا لا ناهية ولا النافية شنو الفرق بينهما لا الناهية انشاء لا النافية شنو اخبار هذا فرق في المعنى واكو فرق في الله لا الناهية تجزم الفعل المضارع لكن لا النافية لا تعمل في الفعل المضارع لا تضرب هذا نهي لا الناهية يعني لا يجوز لك الضرب أما لا تضرب يعني أنت لا تضرب في المستقبل هذا إخبار رفتشنا إذن الفعل المضارع المقترن بلا الناهية نحو لا تقرأ طلب ترك القراءة لا تكذب طلب ترك الكذب هذا نهي مادة النهي لا صيغه النهي صيغه يعني شكل يدل على النهي ولا ما بنونها او يا هذا القسم الاول القسم الثاني شنو اسلوب التحذير اسلوب التحذير مثل هذا المثال اياك ان تكذب اياك ان تكذب هذا ايضا من صيغ النعي لان فيه تحذير عن الكذب هذا ايضا يدل على الحرمة اياك ان تكذب صيغة النعي باسلوب التحذير رفت ايشنا اياك للتحذير مثل اياك والاسد يعني دير بالك مثلا اياك ان تكذب يعني دير بالك لا تكذب ثالثا الجمله الخبريه هي جمله خبريه مو انشائيه لكن يفهم منها الانشاء شوفوا مثلا ويل للمطففين ويل للمطففين شو معناته ويل اسمه بئر عميق في جهنم نعود بالله من ذلك ويل للمطففين يعني هذا هو مكان المطففين الذين يطففون في المكيال والميزان يعني قليل ينتون أقل من كيلو إلي حسب كيلو هذا هو المطفف ويل للمطففين الله عز وجل يخبر في هذه الآية الكريمة عن مكانهم في نار جهنم هذا إخبار مو إنشاء لكن يتضمن على شنو نفهم من ذلك نفهم من ذلك أن حرام وإلا إذا مو حرام فكيف الله عز وجل يجعلهم في نار جهنم هكذا الجملة الخبرية أحيانا تفيد الإنشاء كتبوا إذا أفادت الإنشاء إذا أفادت الإنشاء ودلت على طلب الترك إذا أفادت الإنشاء ودلت على شنو على طلب التك نحو قوله تعالى ويل من مقصفين سوره المقصفين الاي رقم واحد طبعا ويل ايضا له معنى اخر يعني الويل لهم وذكرنا بان الايات الكريمه فيها اكثر من معنى وكل صحيحه هذه هي صيغ النهي ما هي دلالتها دلالتها يعني دلاله صيغه النهي الضمير راجع لصيغه النهي دلالة صيغة النهي صيغ النهي من الالفاظ والتعابير الظاهرة في التحريم يعني المعنى الظاهر لها شنو هو لها شنو هو الحرمه المعنى الظاهر من صيغه الناس شنو الحرمه يعني عندما الله عز وجل يقول ويل للمطففين يعني شنو يعني التطفيف حرام هو عليه عليه يعني على التحريم الضمير راجع للتحريم ليش وذلك لحكم العقل العقل يحكم بحرمه مخالفه المولى الناهي يحرم مخالفة المولى الناهي أنا شنو؟ مو كل واحد ينهى يعني. قضاء لحق المولوية والعبودية. قضاء يعني شنو؟ يعني رعاية يعني أداء لحق المولوية يعني عمل لحق المولوية والعبودية. أكثر. هل هناك شرط في هذه الدلالة؟ نعم. شرط دلالتها يعني دلالة صيغة النهي. يشترط في ظهور صياغ النهي في التحريم ودلالتها دلاله يعني شنو يعني دلالت صياغ النهي ضمير راجع للصياغ النهي عليه يعني على التحريم عليه يعني على التحريم ما يلي الشروط العهد أولا أن تكون, أن تكون يعني شنو النهي أن تكون كتب صيغة النهي أن تكونت جثو صيغة النهي باعتبار تكون مؤنث النافط فلرجع الى صيغه النهي ان تكون على صيغه النهي من العالي الى الثاني ثانيا ان تكون مجرده من القرائن التي تصرفها يعني تحملها الى الكراهه اذا كانت هناك قرينه على الكراهه فالنهي معناه شنو يصير الكراهه صحيح بخل افرض لا تشرب الماء في الليل وانت قائم هذا شنو اريد به الكراهه مو الفرماء ليلا باعتبار عدنا قرائن تفيدنا الكراهه اذا الشرط الاول ان تكون من العالي الى الداني لا تؤدبني بعقوبتك هذا نهي يدل على الفرماء وانما هذا التماس ودعاء ثانيا ان تكون مجرد من القرائن التي تصرفها تصرف تحملها الى القرائن ضمير في تصرفها وين يرجع؟ تصرفها ان تصرف صيغه لاي احسنت وهي المستتر ضمير المستتر يرجع؟ الى القرائن تصرف هي راجع للقرائن ها المتصل راجع لشنو راجع ل صيغه النهي الى هنا عرفنا ماده النهي وصيغه النهي ودلالتهما يعني دلاله ماده النهي ودلاله صيغه النهي والشروط في ذلك الان الفقيه يريد ان يستنبط حكما شرعيا من النهي الوارد في الكتاب العزيز والسنه المطهرة هل بامكانه ذلك نعم كيفية استفادة الحكم الحكم كثوة التحريم الحكم يعني التحريم منه يعني من النهي الضمير في منه راجع للنهي كيف يمكن للفقه ان يستفيد الحكم منه يعني يستفيد التحريم من النهي باب الاستفاده شنو استفاده يعني استنباط استفاده يعني استنباط كيفيه استفاده ان استنباط الحكم يعني الحكم الشرعي اللي هو التحريم من هو يعني من الناس هي هي راجع للكيفيه ان يعمد الفقيه الى التاكد عمد الشيء ذكرها بمعنى شنو عمد الشيء عمد الشيء بمعنى قام اقام الشيء يعني ان يقوم الفقيه بهذا العمل ان يعمد الفقيه قلنا عمد الشيء أقامه عمد الفقيه يعني ان يقوم الفقيه الى التاكد من ان اللفظ اللفظ يعني شنو النهي او التعبير الوارد في الكتاب يعني القران او السنه الروايات الشريفه والذي يريد الاستدلال به يريد يعني يريد الفقيه الاستدلال به يعني بهذا اللفظ عليه اولا ان يتأكد من ان هذا اللفظ يعطي معنى النهي لازم يتأكد ان هذا اللفظ يعطي معنى النهي يعني ويل للمطففين لازم يتاكد انه ويل للمطففين يفيد الن إياك والكذب إياك والكذب لازم يتأكد أن هذا يدل على النفي يعطي معنى النفي ثم يتأكد من أن ما واك قرينه على الكراهه ثم يتأكد من خلوه عن اي قرينه تصرفه الى الدلاله تصرفه الى الدلالة على غير الحرمة عرفت إيش ثم التأكد يعني الفقيه يتأكد من خلوه يعني يعني يكون النهي خاليا من خلوه ضمير رجع للناء يعني يكون النهي خاليا عن أية قرينة تصرفه يعني تحمله الى الدلالة على غير الحرمة تحمله الى الدلالة على غير الحرمة غير الحرمة مثلاً شنو مثلاً كراهية كتبه إذا أكو قرينه على الكراهه فلا يمكن أن يستنبط الحكم يعني حكم الحرمة يعني وبعد أن يثبت لدى يعني لدى الفقه أن الآية أو الحديث يتضمن معنى النهي هذا أولا وأنه يعني أن النهي خال من القرينه على الكراهة ماكو ما قرين على الكراهة من القرينه التي تصرف يعني تصرف النهي الى غير الحرمه غير الحرمه قلنا شنو الكراهه مثلا يقوم يعني الفقيه بتطبيق قاعده الظهور عليه يعني على النهي شنو قاعده الظهور هكذا يقول يقول هذا نهي خال عن القرينه والنهي الخالي عن القرينه ظاهر في الحرمه فهذا ظاهر في الحرم ثم بالآخر يعني في نهاية المطاف ينتهي, ينتهي يعني يصل إلى النتيجة النتيجة شنو الحكم الشرعي النتيجة الحكم الشرعي وهي, وهي يعني النتيجة دلالة الآية أو الحديث على الحرم هكذا يمكن للفقيد أن يستنبط الحكم الشرعي هل هناك مثال وتطبيق عملي نعم مثاله لا تأكلوا الربا هذه ايه كريمه في سوره ال عمران الايه 130 ليه لا تأكلوا الربا نهي نهي بمادته لا بصيغته احسنت كيفيه استنباط الحكم الشرعي هكذا وكيفيه الاستفاده استفادتان استنباط الحكم الشرعي وكيفية الاستفادة الاستفادة معنا الاستنباط الحكم الشرعي من هذه الآية الكريمة هي أن نقول ألف أولا أن لا تأكلوا فعل مضارع مقترن بناء الناهية يصير فعل ناهي يعني رأيتوا فعل مضارع كان في الأصل تأكلونا فأقترن بناء الناهية فحذف النون صار لا تأكلوا والفعل المضارع المقترن بلاء الناهية متضمن يعني يجتمل يدل لمعنى النهي يعني يدل على معنى النهي بالبداء يعني بالوضوح هذا اولا إذن احرزنا أنه فعل نهي من صياغ النهي هذا أحرضنا ثانيا وهو يعني لا تأكلوا مجرد من القرائن التي تصرفه عن الدلالة على الحرمة ماكو كقرين تصرفه يعني تحمله عن الدلالة على الحرمة لا وإنما هي مجرد من القرائن ماكو كقرين فيها على الكراهه فشنو النتيجة ج فتكون النتيجة هي أن لا تأكلوا ظاهر في الحرمة ليش ظاهر في الحرمة بأعتمار ماكو قرين على الكراهة رفتش شنو ودال عليها عليها يعني شنو على الحرمة فينتهي الى حرمة الرضا فيندايا يصل الفقيه إلى هذه النتيجة حرمة الرضا يقول الرضا محرم شنو الدليل قوله تعالى ولا تاكلوا الرضا لا تاكلوا الرضا بظاهر هذه الآية الكريمة ربطشان الاستدلال يقول هكذا ربي. هذه مسألة وهذا مثال من الكتاب الشريف هل هناك مثال من الروايات؟ نعم ثانيا المثال الثاني من الروايات لا تزوج ابنة الأخي ولا ابنة الأختي على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما الإنسان إذا كان متزوجا من امرأته وأراد أن يتزوج عليها ابنة أختها أو ابنة أخيها اللي هاي المرة تصير عمتها لو خالتها صحيح؟ هنا يحتاج إلى ابن الزوجه الأولى يعني ابن الخالة وابن العم يعني لو تزوج على ابنة أخيها أو ابنة أختها من دون اذنها ولم ترضى بذلك الزواج يكون شنو باطل الزواج من ابنة الأخ ومن ابنة الاخت يكون باطل لا تزوج لا تزوج فعل نفيا مو نعي إخبار أريده به إنشاء فأصبح من صيغ النهي فأصبح من صيغ النعي ولا إذا كان نعي كان ايش يصير لا تزوج ابنة الأخ يعني لا تتزوج ما رأسيش لا تزوج يعني ما تتزوج ما تتزوج إخبار لكن اريد بها الانشاء يعني هنا الظاهر عموم موجود فلازم نشوف الفتوى شنو حسب ما في بالي ما يعني بين الزواج الدائم و في هذا المجال لا, لا تزوج ابنه الأخ ولا ابنة ابنه لا تزوج ذكرنا انه اخبار اريد به الانشاء يعني فعل نفي أريد به النعي فهي من صياغ النعي لا تزوج ابنة الأخي ولا ابنة الأختي على العمة ولا على الخالة إلا بإذنه ما ينبيني العمة والخالة هذا الحديث مذكور في وسائل الشياء المجلد 14 وكيفية الاستفادة يعني كيفية استنباط الحكم الشرعي من هذا الحديث الشريف هي أن نتبع حول عبارة لا, تز... لا تتزوج طبعا العبارة هي لا تزوج مو لا تتزوج عرفت شنون العبارة المذكورة لا تزوج لكن أريد بها شنو لا تتزوج لا تتزوج نهي لا تزوج شنو نهي مثل ما ذكرنا نفس الخطوات التي اتبعناها حول عبارة لا تأكلوا في الآية الكريمة فنقول هكذا أولا إن لا تزوجوا أو لا تتزوج فعل نهي فعل نهيين يعني صيغة نهيين فعل نهيين يعني صيغة نهيين لا, لا تتزوج هو فعل نهي صحيح أما لا تزوج اللي ورد في الرواية الشريفة مو فعل نهي وإنما فعله شنو قلنا نفي لأن فعل النهي يصير مجزوم هذا شنو شوفوا التعبير مرفوع لا تزوج فإذا فعلناي كتبوا صيغتنا هنا اريد بفعلناي نصيغتنا وهو مجرد من قراءة الكراهه ما بيقارين اللي يدل على الكراهه فتكون النتيجة ظهوره وظهوره يعني ظهور لا تتزوج أو لا تزوج في الحرمة يعني حرمة التزوج على الخالة بابنة أخيها أختها ودلالته عليها يعني دلالة النهي عليها يعني على الحرمة ثم ينتهي يعني الفقيم ينتهي يعني يصل يعني يصل في النهاية ينتهي يعني يصل في النهاية بعده يعني بعد هذه المراحل بعد المرحلة الف وباء وجيم يصل إلى حرمة تزوج ابنة الأخ او ابنة الاخ على العم او الخالة بدون اذنهما هذا هو استنباط للحكم الشرعي صحيح هل هناك نهي لغير الحرمة نعم النهي لغير الحرمة يعني نهي لكن اريد به الكراهة ليش لوجود القرينه مثل الماء الذي هذا الحديث الشريف الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤ به لا تتوضؤ فعل نهي، لا تتوضؤ فعل نهي، لكن لا يدل على حرمة التوضؤ وإنما يدل على كراهة التوضؤ بالماء المسخن بالشمس ولا تغسل به الغسل مو الغسل. لا تغسلوا نهيون عن الغسل. إذا كان لا تغسلوا تغسلوه، كان يصير نهيون عن الغسل. أعرفت شنو؟ ولا تغسلوا به نهيون عن الغسل. ولا يعني لا تغسلوا الثياب مثلاً ما ولا تعجنوا به. لا تعجنوا به يسوون بخبز مثلاً. فانه يعني فإن هذا الماء يورث البارص نعوذ بالله. أعرفت شنو؟ زين. الرواية الدالة على صراحه التوضي والعجن والغاسل الغاس ماذا اكرنا انتو كتبوه بماء سخنته الشمس صحيح؟ بقرينة التعليل ذكرنا سابقا ان الروايات المشتمله على التعليل حادثا اريد بها اما الاستحباب او شنو؟ الكراهة ولذلك الفقهاء فهموا من هذا الحديث الكراهة فيه نهي نعم من العالي إلى الداني نعم فلماذا لم يدل على الحرمة لعدم وجود الشرق الثاني أحسنتم أكو قرينة صارفة إلى الكراهة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين